قل إ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا ا ن ط َ ق َ ن َ الله َُّ الذي َِّ انطق ََ كل َُّ شيء ٍَْ وهو ََُ خلقكم َََُْ أ َ و َّ ل َ مره ََّ ة و َ إ ِ ل َ ي ْ ه ِ ترجعون ََُُْ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 أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط